لا الله الرحمن الرحيم إن كل ما في السماوات والارض الا آت رحيم أحصى لقد أحسن لَقَد أَحْسَنُ مَعْدَهُم مَعْدَةٌ وَكُلُّهُمْ أَجِيَّةٌ E Eu... وما في الأرض وما بينهما وما تقتثر بسم الله الرحمن ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تلك سر أخفى الله لا إله إلا هو الله الله لا إله إلا هو وله الأسماء الحسنى Ah. <laughs> إنني أنست على اللي آتيكم من ذب قبص أو أجد على النار La فاخلع لعليك إنك بالوادي المقدس طوى Oh <laughs> إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى صدق الله اللغي إن الساعة آتية أكاد أخفيها في غالٍ تجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها مل کار و قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلومي وفي أمري. آه. قال قد أتيت سألك يا موسى ولا قد منعنا عليك موتا أخرى نوحينا إلى أمك ما على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يأكلك فرجع ایلی امک که تقرینها و لا تخزن ولا تحزن It's heaven. Carl! have فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكِ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْ قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع صدق الله